ولا الضالين آمين آمين وما كان المؤمنون لينفروا كافة فله لا نفر من كل فرقة قائفة ليتفقهوا في الدين ولينظروا قومهم إذا رجعوا إليهم ولينظروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم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 يُفتنون في كل عام مرة أو مرتين، يُفتنون في كل عام مرة أو مرتين، ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. الله.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 Fakul hasbi Allah, la ilaaha illahu, wallahi taakkaltu, wahyu Rabbul Arshil al-Ghazim. Allah.